فكيف كان نكير فلم تر أن الله أنزل من السماء رَأَتْ مُتَلَفًا أَرْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ وَمِنَ النَّاسِ يُوَدُّ بِمَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ مُخْتَلِفَ الْأَنوَاعِ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ Allah وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور إنه غفور شكور